اُمرت مرة تان فانسكن بمحر وف او تسريح وانا يكتب لكم ان خذوا من خافوا اطمئنوا لا شيء الا, أن يخافا ألا يقيما عدود الله اليقيم حدود فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم